قال رحمه الله قوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك عن عليك إنك بالوادي المقدس طواء وهذا أيضا مما ذكر له من قصة موسى أنه لما أتاها أتى النار التي آنسها ورآها يلتمس قبسا منها أو يجد هاديا يهديه الطريق التي ضلها فلما آتا تلك النار جعل الله فيها الفرج وجعل الله فيها الكرامة وجعل الله فيها الوحي والنبوة فلما آتاها نوديا يا موسى فنودي نذاء من الله سبحانه وتعالى وكان مبدأ نبوته عليه الصلاة والسلام ومبدأ الوحي له وأن الله أوحى واصطفاه واختاره سبحانه بكلامه على الناس أجمعين واختاره للنبوة عليه الصلاة والسلام فأكرمه بهذا الوحي وجعل النار سبباً فقط من أجل الوصول إلى هذا المعنى فأضاء الله تلك النار لأجلاً يأتي موسى فيكرم بهذا النداء العظيم ويكرم بهذا الوحي العظيم ويكرم بالاجتباء والإصطفاء والاختيار على الناس بكلام الله بالنبوة في زمنه عليه الصلاة والسلام فقال هنا فلما أتاها أي النار تلك التي آنسها نوديه يا موسى أي من الشجرة ناداه الله سبحانه وتعالى وسمع موسى كلام الله جل وعلا كلام الله بصوت وحرف كما في الآية إني أنا ربك فقل حن عليك فناداه الله سبحانه وتعالى بهذا النداء وشرفه جل وعلا بهذا النداء وهكذا في الآية الأخرى فلما أتاه نوديا من شاطئ أنواد الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة هذه تفسير فلما أتاه نوديا يا موسى أي نوديا من الشجرة وسمع الصوت ينطلق من الشجرة والله في العلو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى لكن الصوت هذا سمعه من الشجرة كما في هذه الآية التي تبين من شاطئ أنواد الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة فيكون من الشجرة متعلق بقوني لما أتاها نوديا من الشجرة وهذه من البقعة متعلقات أيضاً ما تقدم فناداه الله من الشجرة وسمع ذلك الصوت من الشجرة والمنادي هو الله والمتكلم هو الله وليست الشجرة وهذه من أدلة أهل السنة الكثيرة التي فيها إثبات كلام الله وأن الله تكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى وأن كلامه ليس ككلام المخلوق كبقية صفاته جل وعلا فإنه يوم القيامة ينادي العباد فيسمعه من قربه كما يسمعه من بعد سواء وهذا لا يكون في صوت المخلوق وفي كلام المخلوق أن البعيد والقريب يسمعون كلامك سواء هذا ما هو ما هو يكون أبدا فليس كمثله شيء سبحانه وقد استذل بالآية هذه البخاري رحمه الله أنه يتكلم بكلام ليس ككلام المخلوقين وذكر هذا الحديث أنه يسمع من بعده كما يسمع من قربه سواء وهذا ليس في الكلام المخلوقين فله الكمال سبحانه في جميع صفاته جل وعلا فاصطفى واشتبأ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون تار أنبياء وفضل بعضهم على بعض واختار ما شاء من البقاع وفضل بعضه على بعض واختار ما يشاء سبحانه ربك يخلق ما يشاء ويختار لا يسأل ما يفعل وهم يسألون فالله اصطفى واشتبأ وممن اصطفاهم واشتباهم نبي موسى عليه الصلاة والسلام فناداه وأكرمه بكلامه سبحانه وهكذا نبينا أيضا أكرمه بالكلام لكن باعتبار شهرة موسى يذكر أنه كليم الله وإلا رسول الله ما حصل لموسى حصل له من التكريم فإن الله عرج به إلى ما تعلمون من العلو إلى السماء السابعة ثم خاطبه سمع كلام الله وفرض عليه الصلاة سبحانه كما سمع موسى كلام الله سميع رسولنا ونبينا محمد كلام ربه ثم أعظمها من نعمة والله وهؤلاء يسمعون كلام الله والله يخاطبهم وهم يسمعون ويتلددون بهذا الكلام العظيم هذه كرامة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذه القصة تبدى مما سمعته إذ رأى ناراً إلى آخره وهذه المكالمة تبدى من هذا الموضع أيضاً كذلك إلى ما سيئته من آخرها وهو قول سبحانه وتعالى على وأن العذاب على من كذب وتولى هذا كل خطاب الله له من هنا فلما أتاه نودية موسى إلى آخره وسينتهي في هذه القصة بقول وَإَنَّ العذاب على مَنْ كَدَّبَ وَتَوْلَّى انتهى الكلام مع موسى والقطاب مع موسى إلى هذا الموضع الآتي ذكره وأن العذاب على من كدَّب وتولى كل قطاب مع موسى عليه الصلاة والسلام ومكالمه مع موسى في هذه السورة من هنا فلما أتاهنه دي إني أنا ربك الآخرة إلى ما سيأتي وأن العذاب لمن كدَّب وتولى خطاب لرب العالمين ومكالمه من الله لنبيه الكريم موسى عليه الصلاة والسلام ثم أكد أن النداء منه وأن المنادي لك هو الله إني أنا ربك وأتى بهذا الكناية وكرر الكناية تأكيداً للأمر وأن الذي يناديك وسيلقي عليك هو الله ربك سبحانه وتعالى وإن يكفي في الكلام إني ربك لكن لتأكيد وتقرير هذا الأمر وإزالة الشبه وهكذا تحقيق الدلالة وتحقيق المعرفة أتى بهذه الكناية بالضمير وكرره لأجل توكيد هذا الأمر أن المنادي هو الله وأن المنطي لك من سيهتي هو ربك إني أنا ربك لا غير ما في أحد يناديك إلا الله سبحانه وتعالى فأتى بالكناية وكرر الكناية لأجل توكيد الأمر وإزالة الشبهة وتحقيق الدلالة وتعريف وتحقيق المعرفة وأن الله هو الذي يناديك وهو ربك سبحانه وتعالى إني أنا ربك فخلع عليك هذا أمر بخلع النعال وقد اختلفوا في السبب في خلع عليه والأمر بخلع عليه قيل لأنهم كانت من جلد حمار ولم تكن مذكاه فهي نجسة وقيل لأنهم أو لأن الموضع موضع طاهر فلا يدخل بنا عليه فيه وقيل غير ذلك من الأقوال والذي يظهر أنه لتحقيق كمال الأدب لأنه سيخاطب الله وسيلتقي بالله سبحانه وتعالى يعني بكلامه إلى الله في العلو جل على وعادت الناس كما هم علوم مع أنهم ما يدخلون في النعال هكذا فأراد الله أن يعلمه كمال الأدب وكمال التواضع مع ربه سبحانه وتعالى وأنه يسمع الخطاب بهذه الهيئة ويخلع عن عليه ويأتي الوادي هذا ويسمع هذا الكلام من الله ملك الملوك سبحانه وتعالى والناس عادتهم مع ملوكهم ما يدخلون بنعالاتهم غير ذلك فالله سبحانه جرأ أو أجرأ على العادة المعلومة عندهم. فقال لي موسخ عليك. فإنك ستسمع خطابنا فمن الأدب والتواضع أنك تخلعن علينا تسمع. وقيل لي الوادي أو لتمس قد من بركة الوادي فإنه وادي مبارك فخلعنا علينا لأن تحصل لك البركة وتمس من تراب الوادي إلى خد فهذا وادي مبارك حتى تحصل لك البركة. والله أعلم. والأقرب ما سمعت أنه من باب التواضع وتعليم موسى التواضع عليه الصلاة والسلام فإنه ستسمع كلام الله جل وعلا سيخاطبك ربك جل وعلا فمن التواضع على عادتكم مع أنكم تخلعون عالكم والحاصل أقوى أخرى هذا من أحسنها إن شاء الله من باب التواضع وتعليم التواضع ومن باب تعليم الأدب الجمع ونبي الله موسى من الأنبياء أدّبهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم الأخلاق الكاملة عليهم الصلاة والسلام فقال لهم عن عليه فاختلف الناس في السبب في الأمر هذا ما هو السبب في الأمر بخلع النعال؟ فقيل لي يمس من براكة الوادي لأنه وادي مبارك وقيل لي أجل الأدب وتعليم التواضع وهذا من أحسنها وقيل لي أنها كانت نجسة من جلد الحمار ولم تذك أو تذكّر، وإن مكان الحمار هذا ميتة، وأخذ منه هذا الجلب ودبغه وصلح منه النعام، كان ميتاً أو ميتاً هذا الحمار، والذي يظهر أنه من باب التواضع تعلم التواضع. إني أنا ربك فخل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فخل عن عليك لأنك بالوادي المقدس طوى، وهذا وادي مطهر مقدس. فلي أجل هذا قال له طنعا عليه وليس معنا في هذا أننا نحن في المسجد لا نصلي فهي أماكن مطهرة مقدسة لا فهذا شرع من قبلنا على أنه دخل من أجل الوادي وتعظيم الوادي شرع من قبلنا أن ربما إذا دخلوا بعض الأماكن المقدسة خلع النعال وأما نحن فقد جاءت السنة وجاءت الأدلة بأن رسول الله صلى الله عليه وحث على الصلاة في النعال وآمر بذلك مخالفة لليهود فعلى القول بأنهم كانوا يخلعون نعالهم في ألمات المقدسة فهذا شرع من قبلنا وأما نحن فإن السنة قد جاءت بجواز الصلاة في النعال بقيودها وشروطها وأن الإنسان قبل أن يصلي وقبل أن يدخل ينظر فيها هل هي طاهرة أم بها أذى فإن كان بها أذى فلا يشرع له الصلاة فيها إلا بعد تطهيرها وإن لم يكن بها أذى شرع له الصلاة فيها فهذا شرعنا وكم من أشياء خالف شرعنا فيها شرع من تقدم ومنها الصلاة في النعال وأنه لا بس أن يصلي الشخص في المسجد في النعال إنك بالوادي المقدس أي مطهر المبارك طواء وطواء هو نفس الوادي وإذا كان نفس الوادي فيكون في من باب البدل من باب البيان عطف بيان أو بدل إنك بالوادي المقدس هذا الوادي المقدس هو طواء هو هذا الموضع المعلوم عندهم بالشام وبغير الشام فيكون بدلاً من الوادي أو يكون عطف على الوادي فإن الوادي هو طواء ففسره بقوني طواء أو يكون من باب الخبر لمبتدى محدوف هو طواء أو مفعول لفعل محدوف أعني طواء أو على المدح أمدح طواء فأقوال مختلفة في إعراب طواء ولكن الصحيح ما سمعت أن طواء هو الوادي ونفس الوادي وليس معنى أنه كرر التقديس عليه والتطهير عليه لا بل طوى هو نفس الوادي هذا هو الصحيح وأما إعرابه على ما سمعته بدل أو عطبيان أو خبر لمتنم محدوف أو مفعول بفعل المدح أو فعل التخصيص أمدح أعني فالحاصل هو نفس الوادي هذا هو الصواب في أقوالهم إنك بالوادي المقدس طوى هذا هو الوادي يقال له طوى ويسمى بطوى يسمى بهذا الاسم عن عليه أما الأقوال الأخرى الذي يظهر فيها نظر فطوى نفس الوادي وإعرابه على ما سمعتم من الخلاف فالحاصل هذا شرف لموسى وتسلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرف لموسى ناداه الله سمع كلام الله وهو من أدلة عن السنة الكثيرة في إثبات كلام الله سبحانه وأنه يتكلم بصوت وحرف جل وعلا سمعه موسى وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا جبريل عليه الصلاة والسلام ومن شاء الله اسمعه كلامه ومنهم والد جابر كلمه الله كفاحا وليس بينه ماصطة أكرم الله والد جابر بكلامه سبحانه وتعالى ومن شاء الله لكلمه جل وعلا كلمه ثم بين له ما ذكر بعده نقرى كلام المفسر رحمه الله قال فلما أتاه رأى شجرة الخضراء الضمير عُد على أي شيء فلما أتاه النار أحسنته التي يلتمس منها الهادي ويلتمس منها القبس الذي يهديه الطريق قال رحمه الله قوله تعالى فلما أتاه رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها الله أعلم هذا كله تجدهم لإسرائيليات إلى أعلاها لا شك أن الشجرة رآها والخطاب كان منها على ما تقدم معكم في الآية المشار إليها في القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمني في البقعة المباركة من الشجرة فالنداء كان من الشجرة منطلق قال ولا يقال أن الله سبحانه في الموضع ذاك حرام ولا يصلح هذا الله العلو الرحمن على العرش السواء ولكن كلامه سمع من الشجرة قال إلى علاها أطافت بها نار بيضاء تتقد كأضوى ما يكون فلا ضوء النار يغيره يغير خض خض طيب خض فلا ضوء النار يغيره خضرة الشجرة ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار قال ابن مسعود كانت الشجرة سمرة خضراء يختلف أهل العلم في مثل هذا وهذه كلها ما عليها توقيف الله أعلم كانت الشجرة ما لونها ومن أين أنواع الشجر هذه فهي كعصى موسى وكان عضو الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل وغير ذلك والكلب أيضاً وغير ذلك من المبهمات فلا داعي للبحث عنها ما دام أن الله قد طوى ذكرها ووصبها وعينها وجنسها فنحن نطوي ما تولى سبحانه وتعالى لكن تجد بعض التفسير ربما يخوط بهذا وينظرون من أي نوع الشجرة ومن أي نوع الكلب ولون الكلب وهكذا القتيل القتيل بني إسرائيل بأي عضو من البقرة ضرب وهكذا عصى موسى من أي الأشجار الله أعلم قال ابن مسعود كانت شجرة سمرة خضراء وقال قتاده ومقاتلوا الكلب كانت من العوسج وقال وهب كانت من العليق وقيل كانت شجرة العناب رؤيا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل التفسير لم يكن الذي رأاه موسى نارا بل كان نورا لا داعي لهذا والله أعلم فإن الله يقول إني آنست نارا الذي يظهر نار فلذلك قال آتيكم منها بقبس فهذا يدل على أنها نار يريد أن يلتمس عمود فيه شيء من النار هذه يأخذ شعلة منها ويمشي هذا الأصل والقرينة تدل على أنها نار قال أهل التفسير لم يكن الذي رآه موسى نارا بل كان نورا ذكر بلقض النار لأن موسى حسبه نارا وقال أكثر المفسرين أنه نور الرب عز وجل وهو قول بالعباس عكرما وغيرهما وقال السعين الجبير هي النار بعينها هذا هو ظاهر القرآن هذا هو ظاهر القرآن هذا هو ظاهر القرآن هي هي النار بعينها الله يقول نار ونحن نقول نور فهي النار بعينها كما يقول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه هذا القول أغرب الأقوان قال سعيد بن جبير هي النار بعينها وهي إحدى حجب, حجب الله تعالى يدل عليه ما روينا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النار لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وهذه من الأذلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يره أحد الآن لا ملائكة ولا أنبياء حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه وإنما رؤية تكون يوم القيامة سبحانه وتعالى رؤيته تكون يوم القيامة أما الآن فالله جعل حجابا لو كشفال حصل ما حصل كما تعلمون وإنما يخاطب من وراء حجاب الملائكة ومن شاء يخاطبه أما أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى فهذا الدليل يدل على أنه لم يروا لأنه محتجب عنهم بهذا الحجاب سبحانه قال حجابه النار لو كشفها لحرقت سموحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وفي القصة أن موسى أخذ شيئا من الحشيش اليابس وقصد الشجرة وكان كل مدنى نأت منه النار وهذا كما ترى في القصة من إسرائيليات ما في دليل على هذا أن كل مدنى من نار مشت النار فنحن نخذ بظاهر القرآن أنت إذا قرأت في التفسير خذ بالظاهر ما لم يأتي دليل نقني دليل توقيفي يفسر به ما ذكر إما بخلاف الظاهر أو بغير ذلك فخذ بهذا التفسير الدليل النقلي التوقيفي أما مثل هذه الأشياء فغالب تكون من إسرائيليات قالوا في القصة أن موسى أخذ شيء من الحشيش ليابس وقصد الشجرة وكان كلما دنا نأت. نأت منه النار وإذا نأ دنت فوقف متحيراً وسمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة قوله تعالى نوديا يا موسى إني أنا ربك فما يعراب هذه الكناية إني أنا ربك هذا الضمير الذي كرر ضمير المتكلم ما يعرابه هات فضل عندك أنت طيب بدل توكيد أحسن ده توكيد للضمير المتقدم لا محل له من وضمير فصل يؤتى به للتوكيد بين الاسم والخبر إذني أنا رب أو بين المبتدا وخبره فيؤتى به بين شيئين متلازمين مبتدا وخبر أو ما أصله من مبتدى والخبر كمعمولي النواسخ قال رحمه الله قوله نوديا يا موسى فأين مفعول نوديا أو نائب الفاعل نوديا يا موسى أين نائب الفاعل؟ فإن نوديا مغير صيغة. هاه؟ مستثنى. مستتر أحسن تتقديره. هو يعود على من؟ يعود على موسى نوديا موسى. المنادي هو الله. لكن المقصود هنا المنادى نوديا موسى. هو موسى. أحسنته. وقيل يعود على المصدر مفهوم النوديا. نوديا نودي نداءه. يا موسى والصحيح الأول نوديه هو أي موسى وهذا النداء السر بعد ذلك إني أنا ربك هذا هو النداء ولا يصلح أن تكون جملة يا موسى جملة النداء نائب فاعل لأن الجمل لا تقع نائب عن الفاعل وإن ذكر بعضهم أن تقع فاعلا لكن الصحيح أنها لا تقع نائب فاعل نوديه يا موسى جملة النداء ليست هي نائب الفاعل وإنما نائب الفاعل مستتر يعود على موسى أو يعود على النداء نودي موسى هو نودي النداء والصواب أن الضمير يعود على موسى نودي هو هذا هو الصواب وليس الجملة إني أنا ربك هي نائب فاعل قال رحمه الله قوله تعالى نودي يا موسى إني أنا ربك قال جعفر بن كثير وأبو عمر أني بفتح اللام. على معنى نودي بأني أي على تقدير الجار وقال الآخرون بكسر الألف أي نودي فقيل إني أنا ربك كراءتان سبعيتان وقال وهب نودي من الشجرة فقيل يا موسى فأجاب سريعا ما يدري من دعاه فقال إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا للنا فأيقن به الله أعلم الله أعلم واهب أخباري كما تعلمون لكن محتمل أن يكون إني أنا ربك كأن موسى لما سمع النداء سأله من المنادي فقال إني أنا ربك وهذه العادة في الناس يسمع نداء ولا يرى شخصا لا يرى مناديا يسأل من المنادي كما حصلني لأمنا هاجر فإنها قالت صح وأنصت للنداء من أين هذا النداء جاء لما سمعت الصوت فعادت الناس أنها تنصت وتريد أن تعرف من أين هذا الصوت جاء فليس بعيدا يكون هناك سؤال طرح نوديا يا موسى فتعجب موسى من الصوت هذا الذي سمعه وسأل من المنادي فقال إني أنا ربك فيكون هذا جواب لسؤال مقدر إني أنا ربك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 إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعون أقرب من أحدكم من عنق راحلته وأقرب إليك من نفسك فعلم أن ذلك, فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله فأيقن به سبحانه الله الحمد لله إلى الله وحمدك